هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون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 المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون